ثاني وإيتاء بالقرب وينغاق na ai mà na أخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قذم فتزل قذم بعد ثبوتها وتدوق سوء بما صدت ثم سبيل الله فتشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما إن ولقد نعلم أنهم يكونون ولهم حظاه نالين إنما يفتر الكذب الذي año درسته come oh, إن حاقبتم فعاقبوا بمثل ما عكبتم به وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِّمَّا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصاهر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مَا يَنْكُرُ ما الذين تتقوا الذين هم أحسن الله